التسجيل الثاني والتسعون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف الشراب الحلال باء الحكم التكليفي فاء دليل قطعي فاء أصول الفقه